بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين هذا هو الدرس الحادي والعشرون من شرح المقدمة الجزرية في باب التاءات يقول ورحمة الزخرف بيتة زبرة العراف روم من هودة كاف البقرة المراد بهذه التاءات التي يتكلم عنها أو يتحدث عنها صاحب المنظومة هي تاء التأنيث تاء التأنيث المتعلقة بالأسماء المؤنثة يعني فمثل رحمة, رحمة شجرة, شجرة يعني التاء التانث التي تلحق الاسم المؤنث التاءات في اللغة العربية يعني متعددة في تاء الفاعل تاء المخاطب تقول أنت وتقول أنتي وذهبت ذهبت ذهبتم والتاء الزائدة ونحن ذلك وليس المراد من هذه التاءات التي يذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في هذه المقطع من المنظومة إلا التاءات المتعلقة بالأسماء المؤنفة يعني التأنيف التاء الخلاف الذي يجري فيها فيما يذكره هي بين أمرين بين تاء مستطيلة أو بعبارة أخرى التاء المبسوطة تمام وبين تاء مربوطة فإن كلمة رحمة مثلا لما تكتبها تكتب راء ميم تاء مربوطة في صورة الهاء طبع نقطتين وتأتي في الرسم في مواضع معينة سيدكرها بالجزل رحمه الله تعالى تأتي بالتاء المستطيلة وهي الراء والحا والميم والتاء هذه المبسوطة رحمة رحمة طبعا تاء التأنيث في اللغة العربية تأتي على صورة التاء المربوطة آه وتأتي على صورة التاء المبسوطة تمام في اللغة الفارسية تأتى أنيث لا تأتي تاء مربوطة وإنما تأتي تاء مبسوطة مطلقا يعني مثلا كلمة زحمة زحمة كيف تأتي زاء حاميم تاء مربوطة في اللغة الفارسية تأتي زحمت صح شريعة مثلا شريعة شين راء ياء عين تاء مربوطة في اللغة الفارسية تأتي شريعت مثلا في اللغة العربية لا في ها تأتي الاثنين تأتي بالتألم صوتا اللي مستقلة وتأتي أيضا بالتأي المربوطة لذلك بعض العرب يقف على التاء المربوطة على الهاء يعني يقف عليها تاء مثل ما تسمعون عن بعضهم يقرأ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة خاص اللي جاين الرضيعات يعرف هذا الكلام يق عندما يقفون على الصلاة ما يقفون على الصلاة على الهاء يقفون يقولون قد قامت الصلاة قرامة الصلاة، ها وبعض المشايخ اللي في الرياض إنما يقرأون الحديث أن النبي عليه الصلاة وصحبه يقولون، ها وإقامة الصلاة، ها واعتاء الزكاة، هكذا كذا بالتأقفهم، مع إن هي بالها إقامة الصلاة واعتاء الزكاة، صح غلط يقولون لا مو غلط، مو غلط، يحتمل الأمرين، الوقف على التاء المبسوطة اللي المستقيلة هذه والوقف على التاء المربوطة اللي هي توقف عليها بالحق طبعا إذا نحن رسمنا الاسم المؤنث بالتاء المبسوطة طيب فيتعين علينا يعني يجب علينا أن نقرأها تاءا في حالتي الوصل وفي حالتي الوقف. يعني مثلا فانظر إلى آثار رحمة الله في سورة الروم إذا أنا وقفت على ما قبل الله ايش كيف أقف تنظر إلى آثار رحمة إذا أنا بوصل أقول رحمة الله صح أما التاء المربوطة إذا وقفت عليها أقف عليها بإيش الهاء وإذا مثلا آه وأما الذين آمنوا وعملوا الصلاة ص... ففي رحمة الله هم فيها خالدون فإذا وقفت تقول ففي رحمة إذا وصلت ففي رحمة الله هم فيها خالدون ماشي رحب هذا؟, هذا هو الكلمات اللي فيها الخلاف بين التاء المبسوطة وبين التاء المربوطة اللي ذكرها الإمام ابن الجزل رحمه الله تعالى في هذا الباب ورحمة الزخر بالتَّزَبَر إلى آخره هي في هذه الكلمات. وعليكم السلام. الكلمة الأولى هي كلمة رحمة رحمة وكلمة نعمة كلمة رحمة وكلمة نعمة وامرأة يعني رحمة ما بين رحمة وبين رحمة نعمة نعمة امرأة امرأة سنة سنة لعنة لعنة غيابة غيابة غيابة الجب مثلا معصية معصية بقية بقية قرة قرت، فطرة، فطرت، شجرة، شجرت، جنة، جنت، ابنة، ابنت، بينه، بينت، جماله، كلمة، كلمة. هذه هي الكلمات اللي وقع فيها الخلاف بين ماذا؟ بين التاء المربوطة وبين التاء المبسوطة. واضحة الآن؟ نعم كل ذكرة ملخص كل ذكرة ملخصة بس طبعا ذكرة بأسلوب جميل يعني سهل بالإدماج ورحمة الزغر بعدين قال نعمتها ثلاثنا فضرة عين جنة في وقعتها فضرة دقية وابنة بشكل سريع يعني وكلمة فأوسطة العراق كل ذكر تحريم معصية بقد سمع يخص أتينا إن شاء الله فمثلا رحمة قال ورحمة الزخرف طبعا بالمناسبة قبل ان نبدأ هل في اعجاز أو فيه هل هناك اعجاز في أن تكون هذه لا مرسومة بالتأل مربوطة أو تكون مرسومة بالتأل مفصوطة أو نعمة بالتأل المربوطة أو نعمة بالتأل مفصوطة أو كلمة بالتأل مربوطة أو كلمة بالتأل مفصوطة أو, أو بقية أو معصية أو معصية جو في اعجاز وفي بلاغة وفي نكتة عجيبة في هذا الموضوع. طبعا لن نقوض فيها لأن الوقت يعني الوقت لا يسعنا في بيانها، لكن فيها بلاغة وفيها نكتة عجيبة في هذا الموضوع. ونحن أشرنا إلى لما قلنا في مثلاً نعمة الله لا تحصوها اللي في سورة إبراهيم بالتاء آخر إبراهيم بالتاء المبسوطة، وفي أول النحل وإن تعود نعمة الله لا تحصوها بالتاء المربوطة. تمام؟ وذكرنا هذه النكتة والفائدة إن الله سبحانه وتعالى في مقام المني على عباده وفي مقام الامتنان تمام يذكر إيش يذكر ومقام الامتنان المنع ومقام المنع للعباد ومقام ذكر قدرة ليأتي بالتاء المبسوطة ليدل على بسط الله عز وجل للنعم كثرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال بعدها إن الإنسان لظلوم كفار يعني نحن نعطي الإنسان نعم كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة لكنه بدل أن يقول هذا العبارة بدل أن يقول كثيرة وكثيرة من هذه المبالغات عبر عنها بشخط عبر عنها بالخط نعمة الله لكن في سورة النحل لم يكن السياق سياق ذكر يعني كثرة النعم لأن المخاطبية غالب مؤمنون قال وان تعد نِعْمَةَ الله لا تحصوها إِنَّ الله لغفور رحيم ففي مقام المغفره مقام الرحمه الله يقول نعمتي يعني لا تحصيها ان نعم تعد نعمه الله لا تحصوها باختصار ان لان المقام مقام رحمة لكن لما انت لما تلوم واحد تعاتبه وتقول انا اعطيتك كذا تتكلم باسلوب ايش التكثير انا كذا, كذا, كذا هو كذا كذا, كذا كذا لكن في مقام في مقام الرحمة والعقوس والصفح تختصر له نعم جزاك الله خير أنا إحنا يعني ساعدك مثلا يعني لا يعني لا قال ورحمة الزخرف بالتاء زبرة بالتأ يعني كتبت بالتاء المقصودة زبرة يعني كتبه زبرة يعني كتبه ومنه الزبور يعني الكتاب زبر القلم يعني كتب القلم لا المهم ما في ما هو شكل أصل الخلاف يعني في هذي فيقول انظر الى الكلام المزبور يعني الى الكلام المكتوب فمعنى زبرة أي كتبه كتبها كفر الرسم رسم ورحمة الزخرف بالتاجبر أي في يذكر الآن في رحمة سبعة مواضع كتبت بالتاء المبسوطة اين هذه المواضع الإمام من الجزر يعدها لك تواليا اتباعا فيقول لك ورحمة الزخرف اي في قوله تعالى ورحمة ربك خير مما يجمعون بالتاء المبسوطة ورحمة الزخرف بالتازبرة لاعراف اي في سورة الاعراف يعني في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين كيف تقف عليه رحمة؟ بالتال بالتالة زبر العراف روم في سورة الروم فانظر إلى آثار رحمة يعني إلى آثار رحمة الله العراف روم من هود هود رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت الأعراف يرون من هود كافي أول سورة كاف كاف يعني كافي صاد كاف يعني كاف يعني صاد ميم ذكروا رحمتي ربك عبده زكريا كاف البقرة في سورة البقرة نعم الذين آمنوا وهاجروا وجاهروا في سبيل أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم تمام هذه بالتفصيل إيش المبسوطة إثارة انتهى الحديث عن ااا لماذا خمس مرات خمس مرات عندك والروء والروض نعمة اليوم والبقرة ست, ست موضع السيد موضع عندك خالص موضع. خالص. إذا ست موضع طيب نعمة في أحد عشر موضعا نعمة في أحد عشر موضعا قال نعمتها نعمتها إيش نعمتها الضمير يعود إليش إلى سورة البقرة فكتبت نعمة بالتاء المفصولة في سورة البلاء الضمير يعود إلى آخر مذكور ها هو ذا كافل بقرة نعمتها يعني نعمة البقرة في نعمة البقرة في قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم ها وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به في قول نعمة الله عليكم مبسوطة. هذه مفصولة يعني بالتائل مبسوطة لأنه قال نعمتها ثلاث نحل يعني ثلاث مواضع في سورة النحل الموضع الأول أفأف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون الموضع الثاني يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الموضع الثالث واشكروا نعمة الله عليكم هذا معنى قولي ثلاث نحل نعم نعمتها أي البقرة نعمة الله يا آب به وثلاث نحل أي ثلاثة مواضيع في صورة النحل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها نعمة والموضع الثاني ويشكرون نعمة الله عليكم والموضع الثالث يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ثلاث نع نحل إبراهم معا أخيرات هذه كلها جملة واحدة يعني وضع بين قوسين إبراهام معا أخيرات تضع بين قوسيا معا أخيرات معا يعني جاء زيد وعمر معا للمثنى صح أي آخر موضعين في سورة إبراهيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة نعمة الله كفرا وحلوا قوم دار الوار والموضع الثاني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ها؟ إن الإنسان وظلوم كفار شوف ثلاثه نحل بعدين بين قوسين ابراهيم معنى خيرات اخر موضوعين اخر موضوعين في سورة, في سورة, في سورة ابراهيم عليه الصلاة والسلام معنا نبينا عقود معنا نعم عقود العقود العقود يعني المائدة العقود سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود في الموضع الثاني هم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم إذ هم قوما يبسطوا إليكم أيديهم في النعمة بالتائل ومسلطة اللي هي سورة المائدة عقول الثاني هم يعني الموضع الثاني من سورة المائدة لأنه عندك في قبلها في موضع وهو ااا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم في وذكروا نعمة الله عليكم في الموضع الأول في سورة المائدة وذكروا نعمة وميثاقه الذي وثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا تفتش الصفة الصفة اللي بعدها إشياء يا أيها الذين آمنوا وذكروا نعمة الله عليكم اذ هم إدهم بس موضع واحد مضع. اللي هو الموضع الثاني فعبر بقوله عقود الثاني يعني عقود أي الموضع الثاني من سورة المائدة وكمان زودها وبينها لما قال هم عقود الثاني هم نعمتها ثلاث نحل إبراهام معا أخيرات انتهى الكلام ثم قال عقود الثاني هم لقمان هذا موضع في سورة لقمان اللي هو ألم ترى نعم الفرك تجري في البحر إيش بنعمة الله ليريكم من آياته بنعمة الله هذا موضع في سورة لقمان بالتائر من السوطة الله ليريكم من آياته إن في ذلك أنا ترى إلى الفلك تجري ألم تجري في, في الفلك ما في سماء و تجري في البحر بنعمة الله اللي من آياته بنعمة نبيك آ هذا معنى قول قمان ثم فاطر يا أيها الناس أول سورة فاطر يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم في سورة فاطر بالتاء المبسوطة لقمان ثم فاطر كالطور يعني كالطور فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون نزبوط في سورة الطور بنعمة بالتاء المبسوطة لقمان ثم فاطر كالطور عمران عمران يا نعم وذكر نعمة الله عليكم إذ كنتم عداءا فألف بين قلوبكم نعمة الله عليكم هنا بالتأمل مصوتا انتهى أو نقطة فاصلة عند قوله عمران إذا هذه عندك نعمة وهي تقريبا كم موضع أحد عشرة موضعا لعنة بها والنور لعنة بها الضمير مرة ثانية يعود إلى أقرى المذكور أي ويعود إلى آل عمران ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين نبتاء المبسوطة وفي أول صفحة من سورة النور والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ماشي الحال عمران قال لعنة بها أي بسرة العمران والنور المبعى الثانية أي نعم المبعى الثاني الذي هو أي في سورة والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين قال بعد ذلك قرة عين وامرأة يوسف عمران امرأة ما امرأة يوسف يعني امرأة العزيز يعني امرأة يوسف أي الموضع الذي في سورة يوسف الموضع الذي في سورة يوسف امرأة العزيز وبالمناسبة في قاعدة ضريفة يذكر بعض المشايخ يقول كل امرأة مضافة الى زوجها فهي مبسوطة مرتاح فرحان يعني كل امرأة مضافة الى زوجها فهي مبسوطة فأي امرأة اضيفة الى يعني امرأة نوح، امرأة لوط، امرأة العزيز، امرأة كذا كلها بالتأ، لكن وامرأة مؤمنة وهبت نفسها إن امرأة لا بالتأ المرموطة. لو قلت لو قال وامرأة يوسف امرأة العزيز تراود فتاها موضوع في سورة يوسف. عمران أي في سورة العماران؟ وإلقاء امرأة عمران امرأة عمران القصص امرأة فرعون قرنة العين لا تقتلون عسى ينفعنا وامرأة يوسف عمران تحريم معنا تحريم أي في سورة التحريم آخرها امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون كمان كم سارت سبعة موابع في كتاب الله سبحانه وتعالى فيها الامرأة التاء فيها مبسوطة ونلاحظ أنها وضبت إلى زوجها قارب على ذلك معصية بقد سمع يخص هذا بيننا بس موضعين في سورة المجادلة موضعين معصية الرسول في سورة المجادلة إذا تحطها بين قوسين اللي هي معصية بقد سمع يخص إذن أنا عندما قُلَ قال الله عز وجل يا يهال الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول هنا التاء في معصية مبسوطة ولا مربوطة فأينك ستقول لين التاء هنا مبسوطة ما هو الدليل والشهادة تقول الشاهد معصية بقد سمع يخص بس يعني يخص مخصوص بسورة المجادلة شجرة الدخان شجرة الدخان أو شجرة الدخان أي في سورة الدخان وهي إن شجرة الزقوم طعام الأذين هنا بالتاء المبسوط بس مبسوط سنة فاطل ولن تجد لسنة الله تبديل ولن تجد لسنة الله تحويل في الموضعين في نفس السورة بالتاء المبسوطة سنة فاطري كلا طبعا سنة فاطري كلا بن قوسين لو تضعها كلا يعني الموضعين الاثنين يعني معنا سنة فاطري كلا يعني ولن تجد فلن تجد لسنة الله ترذيلة ها؟ ولا تجد لسنة الله تحويل والأمثال أي في, في سورة الأمثال في الصفحة الخامسة وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وإن يعودوا مضت واحد في سورة الأمثال فقد مضت سنة الأولين وحرف غافري أو أخرى غافري أي في آخر آية في سورة غافر، آه سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون أخرى غافري من قال قرة عين في سورة القصص بالتاء المبسوطة قرة عين لك, لك لا تقتلو قرة عين لي ولك لا تقتلو في سورة القصص قرة ما هي بس الواحد أنا كيف عرف صغير الوحيد قرة عين تقول واحد مثلا اقرأ من قول تعالى قرة عين فإنه لن يستحضر في ذهنه إلا قوله على طول قرة عين لي ولك لا تقتلو عسى أن فرط ولدا جنة في وقعت شوف القيد هنا في وقعت هنا بين قوسين جنة في وقعت جنة في وقعت الوحيدة اللي في القرآن هي بالتنمسوطة في إذا وقعت الواقعة وهي في قوله تعالى وجنة نعيم وجنة نعيم في سورة الواقعة شوف فأما كان المقربين فروح وريحان وجنة بالتألش النمسوطة وجنة نعيم وبقية جنة في القرآن بالتأل المربوطة قررت جنة في وقعت فطرت في سورة الروم فطرة الله التي فطر الناس عليها بقية في سورة هود بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين بقية يعني ما أبقى الله لكم أو سواب الله لكم وليس المراد بقية الله يعني الإمام المهدي على ما أوره بعض الشيعة يقول بقية الله خير لكم يعني الإمام المهدي والسواب بقية الله يعني ما أبقى الله لكم من الكسب الحلال، آه، ومن الثواب والرزق خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنعاقكم بحفر. في سورة هود. في سورة هود. وابنة، وابنة بقية، آه، بقية وابنة، ها؟ ابنت، آه، ابنة، وابنة مريم ابنة عمران، ومريم ابنة عمران. بالتاء المبسوطه ايوه ومريم بنت عمران وابنه وكلمه اوسط الاعراف وكلمه اوسط الاعراف اللي ضع بين قوسين وكلمة أوسط العرف وكلمة أوسط العرف في قوله وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر في موضع واحد طب واحد يقول وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار مرسوم بالتائنا بصوت ليش ما ذكرها ليش قير ابن الجزري ها؟ رحمه الله شوف هنا السؤال ابن الجزر قال وكلمة اوسط العراف يعني وتمت كلمة ربك الحسن على بني اسرائيل بما صبر ما شرحان بالتالي وقيدها بقوله اوسط العراف طيب ابن الجزر في في سورة الانعام وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدأ لكلماته في في سورة يونس آه يقول لك لا هذه مذكورة عند قوله وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتايع وستينا إذن قول, قول ابن الجزالي وكلمة أي مفردة كلمة أوسط العراف لأن كلمة هي أصلا كلمة بالإفراج لكن في قوله وتمت كلمة رب أو لكن قوله وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا فيها قراءتين قراءة وكذلك حقت كلمات فيها جمع و كلمة فحتى نشير إلى القراءة الثانية أتينا بها مرسوم بإيش بالك لاحظ كاف لام ميم ألف صغيرة تا هذا عشان عشان خاطر القراءات حتى تحتمل وجه القراءة وفي يونس الشطل يقول وقل كلمات دون معرف ثوى وفي يونس والطول حاميه ظللا يعني يقول كلمات دون معرف ثوى في سلطة العام وفي يونس والطول في سورة غافر حاميه ظللا يعني أبو عمر وابن كثير والكوفيين غير ابن عامل الشامي ونافع أوسط العراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتائع عرف فمثلا مثال لهذا الأشياء عندك بينة كلمة بينة جمالة كلمة في سورة فاطر فهم على بينة منه عند قرأة رفسقر على بينة منه بيّنت بالتال وبسوطة طيب ما ذكرها ابن الجزيل؟ لا فيها قراءتين ذكرها إجمالا لأن فيه قراءة في بش... في قصر حق بينات. فقرى ابن كثير وأبو عمر حفص بيّنت والباقون قرأوا فهم على بيّنات منه يعني فيها قراءتان قراءة بالإفراج وقراءة فإذا كانت هناك قراءتان قراءة للفراد وقراءة للجنس إن تكون مرسومة بالتأل مبسوطة لتحتمل القراءات أوجر القراءات حقت لا لا, لا، هذه الترث التاني هذه هذه يعني الترث التاء الأسم ها هنا التاء الفعل تاء الفعل هنا من ذهب ركب سارت حقت ما هي بالأسماء ما قلنا في أول الدرس يتكلم عن التالة المتعلقة بالأسماء المؤنثة مو بالأفعال لاحظ هذا مركبت وسارت وشربت وأكلت فالعلاقة به مثلا كأنه جمالة صفر جمالة صفر فيها قراءة القراءة جمالات صفر وقراءة حفظ جمالة صفر حمزة والكساء وحفص قرأوا بالإفراد وقرأ نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر الشامي وشعبة تمام بالجمع جمالات صفر فلما احتملت جمعا وفردا فيه بالتائل عرف أي كتبت بالتائل أبسوطة هذا هو مثلها قلنا كلمة نحي غيابات ها؟ غيابات قرأ مثلا نافع المدني ها؟ في غيابات الجب وقرأ بقية القراء غير نافع المدني غيابات الجب فلما احتملت القراءة قراءة بالجمع وقراءة ها؟ رسمت بالتاء المبسوط هذا هو معنى قول ابن الجزري وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف ماشي الحال طيب ان شاء الله الدرس واضح اتقل ما في شيء بس اللهم في حاجة واحدة بس بعد هذا الشرع نكتحفظ هذه الأنبيات ورحمة الزخرة بالتا زبرة لعراف روم موذكا في البقرة نعمتها ثلاث نحل إبرهام معنى خيرات عقول الثاني أم اللقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور شجرة الدخان سنة فاطري كله والأنفال أخرى غافري قرة عين جنة في وقعت فطرة بقية وبنة وكلمة أوسط العراث وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتعرف نأخذ البعد ولا نكتش بهذا القدر خلاص يكفي وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين